بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل ماه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رب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 وويل ل الكافرين من عذاب شديد وويل ل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصد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 أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادي وثمود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 وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك تاطر السماوات والأرض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 ما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن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 بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما إل يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن عذاب غليظ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 ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي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 ويضلب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 لا دلي يضل عن سبيله قلت متى فإن مصيركم إلى النار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 فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِّنَّا الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نكفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 مُطْعِينٌ مُقْنِعٌ رُؤُوسُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ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 ذوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقدم كروم كرهم عند الله مكرهم وان